وتغى الملائكة حافين من حول العوش يسبحون بحمد ربهم مُقَبِّيًا بَيِّنًا ذُو الْحَمْدِ قِيَامًا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ لَدُنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد قَوْمِي وَصَلَّى لَا إِلَهَ الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوحي ذٰلِكَ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ يُحِبُّ بِهَ حَقَّ قَفَا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَالِكَ حَقَّ قَدْ كَانَ بي على الذين كفوا <تصفيق> يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تغفروا من الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة Mm-hmm.